بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين صاد كذلك نوح إليك وإلى الذين من قَدْ كَانَ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ حمْدٌ لِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغِيثُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ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 وفريق في السعير وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء يدخله ولكن يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وذين ولا نصير ام استخفوا من دونه اولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه ان